لا إله إلا القرآن بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم يوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أحسب الإنسان ألم نجمع عظامه بلا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 كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق كلا وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق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 ان اي يترك ايحسب الانسان ان يترك سدى ألم, الم يكن طفه من, من مني امنا ثم كان علقه فخلق فسوا فجعل منه الزوجين، الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر، بقادر على أن يحيي الموتى، أليس ذلك بقادر على على يحيي الموتى أليس ذلك بقادر على ZANG